أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الَّتِي تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 وإن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناه منه، إنه لا يأوس ولئن أذقناه نعما أبعد ضرأة مستحق لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبغوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أن عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون ابتراه قل فأتوا بعشر سور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 وحبق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ففمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَرْمَوْعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ابْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ أُولَاءَكَ يُغْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 نهم في الآخرة هم الأخثر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ لا تعبدو إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعُميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجر إلا على الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَتُهُمْ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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت تجادلنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 قل إن ابتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنٍا وَوَحِينَ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِن قال إن تَسْخَرُوا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمستهم منا عذاب أليم تلك من أنذاء الغيب نوحيها إليك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 أشهد الله وأشهد أنني بريء مما تشركون وأشهد أنني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم ما لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آحد بناصيتها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 118. وتلك عاد 119. جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد 110. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا 119. وكفروا ربهم 110. ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى فمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 118. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب 119. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا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 اذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فان ياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها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 فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيمٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوْطُ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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوط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 هُن نقهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف اليست منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم ما لنا في بناتك من حق وَإِن نك لا تعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك.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 إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُنْ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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمن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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما ما تقول واننا لنا راك فينا ضعيف ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم اراضي أعز عليكم إن الله واتقدتموه ورأكم ظهرياً إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل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 أما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْقَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنِ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُذُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ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 فَمَا أَظْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لاايه لمن خاف عذاب الاخره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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق لهم فيها زفير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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مرية من ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من ولقد آتينا موسى الكتاب فاقتلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب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 وأقم الصلاة قرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا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 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لا أمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أذى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 عاملون وانتظروا إنا منتظرون 125. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 126. فاعبده وتوكل عليه